علي عجيب الناس تبحث عن الحقيقه وحقيقتكم شمس على الكون تسطع انتوا اللي هديتوا الناس للدين وعلمتوا البشر للبار تركع تاليها السقيفة زي في الدين أو يا وصفة الخلق متريد تقنع مثل هاليوم قاه الرفع ايدك وقال انت الامير وكلها تسمع كل من عاهدك من عندنا محسوب وكل من انكرك لسلافة يرجع الشيء عاهدت وإحنا اتبعناك أو قلبنا يا علي على العهد وقع نظل الموت وفايا بعهدنا أو بالحشر يشهد المرضع أو بالحشر يشهد المرضع علي يا علي علي علي علي يا علي علي علي نعم عظيم أولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الابجدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الابجدي اخبار منشرها المنطاها مصدر شو <مشورها> هل <من> طاها مصدر هل <مشورها> نعمه عظيم ولايتك <versão> يا سيدي نعمه عظيم ولايتك يا سيدي كل حروف الابجديه بدت مني الازلي <صدقال> كلا احرف جوهري وعلي جوهرها يقين علي جوهرها بيقين العين عين الله علينا اللسان الله وامين الي يقين وسبت بينا وهو حبل الله المتين هو حبل الله المتين القران ذكرها من طه مصدرها القران ذكرها من طه مصدرها نعم عظيم مولايتك يا سيدي نعم عظيم مولايتك يا سيدي نعم عظيم مولايتك مع عظيم ولايتك يا سيدي باب الالهن تبع حروف الابجديه اخبار من شهل من طاها مصدرها اخبار من شهل من طاها مصدرها نعم عظيم ولايتك يا سيدي نعم عظيم ولايتك يا سيدي علي من الله آية حمل أنوار الهداية ونور قلوب البراية وصبح كهف الحائرين صبح كهف الحائرين علي يا رمز العدالة علي ناموس الرسالة حرب أصحاب الظلالة وسياف ضد المشركين سياف ضد المشركين والباري صورها من طاها مصدرها والباري صورها من طاها مصدرها نعم عظيم مولايتك يا سيدي نعم عظيم مولايتك يا سيدي نعم عظيم مولايتك يا سيدي باب الإله hann ta b نعم عظيم مولايتك يا سيدي باب الإله hann ta bharma <تصفيق> اخبار من شوهه مطاها <من> مصدره اخبار من شوهه مطاها مصدره نعمه عظيم وليتك يا سيدي نعمه عظيم وليتك <يا سيدي> <نعم> بالغدير رفعت ايدك والرفع ايدك عظيم صبح هذا اليوم عيدك عيد كل العارفين عيد كل العارفين بالغدير رفعت يدك والرفع يدك عضيدك صبح هذا اليوم عيدك عيد كل العارفين عيد كل العارفين التزمنا بهالعقيده وبولايتنا المجيده عزف كل شي عنا عزف كل شي عن الشيعة يا امير المؤمنين, يا أمير المؤمنين. محورها من طه مصدرها للشيعة محورها من طه مصدرها نعم عظيم ولايتك نعم عظيمه ولايتك نعم عظيمه ولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الأبجدي نعم عظيم مولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الأبجدي أخبار ننشرها من, من طاها مصدرها أخبار ننشرها من, من طاها مصدرها ملايتك يا سيدي نعم عظيم ملايتك يا سيدي تعاهد الشيعة يا حيدر. ما تصافح ايد للشر لا وحق مالك الاشتر يا سراج المتقين يا سراج المتقين يا من حرب الله حربك نبقى للموت على دربك يا من حرب الله حربك نبقى للموت على دربك هاي أصوات تحبك هاي أصوات تحبك يا منار القبلتين يا منار القبلتين والباري قدرها من طاها مصدرها والباري قدرها من طاها مصدرها نعم عظيم أولايتك يا سيدي نعم عظيم ويتك يا سيدي نعم عظيم ويتك يا سيدي طب الالح انت بحروف الابجدي نعم عظيم و Riitak يا سيدي طب الالح انت بحروف الابجدي اخبار ننشر هل من مصدرها اخبار ننشر هل نعم عظيم لايتك يا سيدي نعم عظيم لايتك يا سيدي كل قلب عاشق ينادي يا مل روح ودادي انت يا حدر مرادي يا ملاذ العاشقين, يا ملاذ العاشقين كل قلب عاشقي نادي يا أمل روح ودادي انت يا حدر مرادي يا ملاذ, يا ملاذ العاشقين قلبي سافر هالمسية اعتنا الروض الحيدري وهام بالجنة الزهير وطافوي الزائرين الزائري قلب ويسافر هالمسي عتنا الروض الحيدري وهام بالجنة الزهير. وطاف وطافوية الزائري طافوية الزائري زوارة بشرها منطاها مصدرها زوارة بشرها منطاها مصدرها نعم عظيم ولايتك يا سيدي نعم عظيم ولايتك يا يا alloh, ya alloh, you taking a sayyidi bil ilaha tabhu عظيم مولايتك يا سيدي باب الاله انت بحروف الابجديه من شوهل مطاها مصدرها من شوهل مطاها مصدرها نعم عظيم مولايتك نعم عظيم مولايتك يا سيدي لسيدي لخادم البيت علي طم الكربلائي